يا الكرام ماذن الله بمني وكرمي وحولي وقوته مع كتاب ربنا إنما قال عثمان بن عفان لو شبعت لو قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من اراد ان يختبر حبه لله يدل في فلا فليعرض نفسه على كلامه فان احبه فقد أحب الله فكلام الله صفه من صفاته بلغنا إلى قوله جل جل في علاه لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنه أصحاب الجنة هم الفائزون بينا بأن الشريعة جاءت تفرق بين المختلفين ولا تفرق بين المتماثلين وأن الله جعله قال قل هل يستوي الذين علمون والذين لا يعلمون وأيضا قال الله جعله أن يجعل كالفجار فلا يستوياني مثلا بحال أن الأحوال أصحاب الناري في ضنك وذيق وفي في ضنك وذيق ونار وعذاب وعذاب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 أسبوع, أسبوع سوق الجنة وفي النظر إلى وجه الله الكريم وهم في نعيم صرمدي أبدي لا يتبدل ولا يتغير وأعظم ما يكون لهم نعمة عندما يقول الله جلالي فعلان إلى أهل الجنة فيقولون الله أمين فقولون فيقولون ربنا فيقول هل تريدون شيء أزيدكم فيقولون ربنا ألم تبيض وجهنا ألم ت... ادخلنا جنات جننا من النار يقول استغفر الله الله الله يرضى عنك واحفظك يا رب فقال, فقال الله جل وعلا ان لكم عندنا موعدا انجزكمه فيكشف الحجاب فتنظرون الى وجه الرحمن فما راوا يعني نعيم هذا لهذا عليكم السلام قال قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشعا متصدعا من تصدع من الله انظر هنا الله تعالى يقول هذا القرآن لو تفهم الجبل على ما نزل عليه من هذا القرآن لتصدع خاشع من الله جل في علا الله لله في علاه وهذا هذا ان فهم الجبل القران وهذه هذه المساله مسألة من اهميه مكانها هذه المساله فيها رد ايضا على الاشاعره أو الرد على المعتزله الذين يزعمون بان الله كلمنا بما بما لا نعقل وبما لا نعلم الله جل في علاه ما كلمنا إلا بما نعقل وبما نعلم ورجال قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وقد قال الله جل جل في علاه تذبرون يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْسَلُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَأَوْ كَأَنْ عَنْدِ غَرِهِ لَوَجْلِسِهِ اختلافاً كثيراً لو أنزلنا هذا القرآن على جبن رأيتهم خاشعاً متصدعاً من خشية الله كما قال الله تعالى بأنها تفجر الحجارة أنهاراً من خشية الله جل, جل في علا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشة رأيته عندما قال موسى عليه السلام رب أرني كيف أنظر إلي قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه حتى نسلم شيء بإصباحه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا جعله دكا وخر موسى صعيقا فالجبل ما استطاع أن يتحمل تجلل الله فصار كثيبا مهيلا هنا ايضا يقول الله العالم ان القرآن وصفه من الله جل هذا القرآن على جبره وفهمه واتقنه فإنه هناك وفي شهر مرشاة متشرة به الثاني فيه الرسول من يوم اللي كان هنا والله، أوه.نحن نجيب الأهو معانا بعد ما بيجي؟ ذلك. الحمد لله <تصفيق> تذو لي البشر. شاء الله. تعرف الناس تبشر ب بسم خيرًا. نعم. أستبشر بخير بسمك خيرًا. كل إنسان الله حظ ونصيب بين من اسمه. الشيخ سألوا ولا. تراجع القرآن أم تراجع؟ تراجع. والأحاديث. برضو. تراجع الأحد ولا مع نفسه؟ نعم. على حديث مع الشيخ الشيخ أبو كلاط من طيب الحمد لله. القرآن مع الشيخ محمد أسفل. الغا اللي بيكلم بالله هذا بتاع سندري جيد الشيخ حسن الشيخ حسن اه حسن حسن اسمه الشيخ حسن كلام وبركه الله الله الحمد لله ربنا يتقبل ربنا يتقبل رزقكم الله خير صعب شاق جدا ابد الناس أن يعلموا أن المساله يعني ليس فيها تمت طيب في التعامل بها نعم قال انزلنا هذا القران على جبل نوره تاو خشيع متصدعا من خشيه الله وهذه اعظم ما تكون عباده الله فلاح شيء الله هي المطلوبه اصاله الخشوع والتضرع لله تعالى خشيه الله والخوف منه إناب اليه عمل القلوب التي تقود الأبدان إلى إلى توحيد الديان سبحانه وجل تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خشيا متصدعا من, من خشية الله أصحابه الكرام كانوا يسمعون القرآن يعني ما كان ما كان يستقر لهم قرار بن المطعم كان كافرا آنذاك من من الجاهلية سمع النبي صلى الله عليه في الحج يقول مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور الله الأرض عنك تغفر الله رضي الله عنك أضاحك الله يرضى عنك ويحفظك أمرك رب فقال صلى الله عليه وسلم والطور وكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعموة والسقف المرفوع والضحر المزيور إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع قال كاد قلبي يطيف كاد قلبي يطيف. عندما مر على رجل يقرا قرأ هذه الايات نعم. إن عذاب ربك لا واقع من دافع يوم تمور السماء مورا فسقط عمر الملخطاب ومرض شهرا وهم يعودونه لا يعرفون ما به ما الذي حدث مع عمر الخطاب رضي الله عنه هو أرضه فكانوا يقرؤون القرآن يعلمون ما به وما له وما يقرؤونه لقراءة فقط أو الاستمتاع في القراءة ولذة بل يقرؤونه ويستوعبونه ليعملون به وأيضا لنشره بين الناس الحمد لله الحمد لله يا رب يجعلنا سحسنتكم يا رب أسأل الله أن تكون في ميزان حسنات ويرهمنا الإخلاص في ذلك أن يكون لوجه الله الكريم الحلقة صالة الحمد لله نسأل الله لفعل أن يجعلها إخلاص لوجه الله الكريم جزاك الله خير أحسن الله عليك لو أنزمنا هذا القرآن على جبلنا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلها لعلهم يتفكرون هذه الأمثال نضربها للناس حتى تكون مسألة التنافس في هذا الباب القرآن القرآن دواء القلوب القرآن أفضل الذكر وقد قال الله جل فعله الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وأهمومنا فهنا يقول الله جل فعله وتلك الأنثى نظري للناس العلماء تفكرون يعلمون أن هذه الحجارة الصماء تتفجر من خشة الله تعالى ولو تفهم الجبل ما ما ما يطلع عليه من كتاب الله يدل في علاه تصدع مشفقا ولذلك قال الله تعالى يا جبال اوبي معه والطيف هذا دلال أيضا أن الحجرة أيضا تسبح الحمد لله جل في علاه وقد الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلنا بأن الله أمر الحجرة أن, أن, أن يسبح وأن يسمع لتلاوه الزبور من داود عليه السلام قال الله تعالى يا جبال اوبي معه والطيف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويتكيء على على جزع فلما صنعوا له أعوادا وجعلوا له منبرا خطب عليه سمع سمعوا جميعا الجزع آنينا لبعض النبي صلى الله عليه وسلم عنه أمير الأمين رضي الله رضي الله عنك الله يرضى عنك أحسن الله لك فنزل صلى ما هدأ الجزع إلا أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على على الجزء وكان النبي يقول أعرف حجرا بمكة كلما مرت عليه قال السلام عليك يا رسول الله وتعلمون أن الحجر كان سببا في براءة موسى عليه السلام هم قالوا اتهم موسى عليه السلام بأنه آذر وذهب يغتسل اغتسل وحده عريانا فوضع الثوب على الحجر فالحجر كان سببا في براءة موسى مر الحجر مر الحجر أمين ربما مر الحجر وهرب وسعى سعيا حديثا إلى بني إسرائيل والحجر ويقول سوي بحجر, سو بحجر حتى نظر بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام قالوا الله ما به من عيب فالحجر كان سببا في براءة موسى عليه السلام عليكم السلام وصبرك قال الله تعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يعلمون بأن الحجارة تخشعون ذك الله جل في عليه وأن الحجارة تسبح بحمد الله جلاله فعلها الحجارة أفضل منهم فلذلك شو ذو رضا جلاله قال عن الكفر الفجر قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ولذلك قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله المعبود بحق سبحانه و وصفة الالوهيه هي من أعظم الصفات وكما قلنا بأن الله جل في خلق الخلق من اجل توحيده هو الله الذي لا إله الا هو. هو هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هو الله الذي لا اله الا هو يعني الذي لا معبود شو. لا معبود بحق الا سبحانه جلة فعلا هو الله الذي لا اله الا هو لا معبود بحق الا الله وهذا لا قادر على إلا الله لا إلا الله وأنبيونا صلى الله عليه وسلم أجل ذلك تم تم جل هو الله الذي لا إله إلا هو خديت كلم الكبر أن توحد ربك الذي في ولاه توحيدا تاما قل إن صلاتي ونصي ومحياى ومماتي لله رب العالمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يعني هو يعلم ويعلم خاطر النفس وخرجات النفس ودقات القلوب والخفايا يعلمها رب البرايا سبحانه وجل في ولاه فالله جل هو العليم الحكي عالم ما كان كيف سيكون والله وحده فعله عالم ما دقة وما وما وما ظهر وما كفيه والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم جوا قال عالم الغيب والشهادة أيضا فيها تهديد فيها تهديد فيها بشارة فيها تهديد بأن الله يعلم الخفايا ويعلم دقات القلوب ويعلم ما انتم فيه فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف, كيف سيكون والله عليم حكيم والله على كل شيء قدس فلذلك قال هو, هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فهو معنى أن الله يعلم ما انت عليه ويعلم ما انت فيه ويعلم ما تخفيه وما تستسره وعلم ما قدمته وما اخرت والله وعلا كل شيء قدير يعجب لك بالعقوبه أو يعجل ف الله على كل شيء قدي، ففيها تهديد في البشارة لأهل الإيمان والطاعات والصالحات والطيبات، وهذه أغفيها أيضا النذارة لأهل الخطيات والمعاصي والسيئات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الضي والشاهد، هو الرحمن الرحيم. شو هنا ختم هنا والرحمن الرحيم؟ هذا تهيج النفوس، هذا تهيج النفوس. أن يعلموا أن النظر على يعلم ما أنتم عليه من سيئة من من من خفية من خفية؟ من التعليات والتجاوزات من الزلات والسقطات والهنات لكن أعلمه هو, الرحيم بالقول هو الرحمن الرحيم فما بقوله الرحمن الرحيم صفة ذات صفة فعل الرحيم صفة فعل والرحمن صفة ذات وصفة ذات عامة لأن بها يرحم النار على جميع القلق فإنه لم يعجل لهم العقوبة فعدم تعجيل العقوبة من رحمة هذا رحمة بجميع المرية وأن الله يعلم أيضا يمهل ويمهد ويعطي الحجد والبراهين فهو ذي من رحمة الله, الله أن أنزل الكتب من رحمة الله أنه أرسل الرسل من رحمة الله أنه مهد لهم ورحمه الله أنه أمهلهم من رحمة الله أنه أنظرهم سبحانه جل جل علاه ولم يأخذ أحدا إلا أن يطغى إلا أن يتكبر يتجبر يتعالى على ربه جل في علاه هنا إذا أخذ الله يملي للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلت أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلت. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحانه جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم وهذه أيضا كما قلنا تهيج للنفوس وأيضا جر الناس إلى رحمة الله جل وعلا لأن الله قر رحمته واسعت كل شيء فبين الله جل وعلا واسع رحمته من أجل من أجل أن ينساب الناس وأن يس أن يسارعوا إلى وعن يعني تهيج قلوبهم ونفوسهم إلى إلى إلى إلى إلى إلى ابتغاء وجه الله جل جل في علاه لأنه يعلم بأنه مهما تغام مهما مهما علت ذنوبه واستطالت فإن الله جل في علام رحمته أوسع كما قال العربي بكلام جميل بكلام يكتب بماء الروح بماء القلب قال أدخل عظيم جرمي في عظيم في عظيم عفوك وأنت أرحم الراحمين أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك قد قلت على رحمتي وسعت كل شيء. وقطر النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله تبع عنده فو فوق العرش. قال رحمتي غلبت غضبي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نورد امرأة لا أثقب طفلها بب ببطنها. فقال أرأيت هذه المرأة طاهرة ولا في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم على الإنسان من هذه المرأة بابنها. لذلك ختم الله الآيات هو الرحمن الرحيم من اجل أن يطمع الكافر في رحمه الله جل في من اجل أن يطمع الفاسق في رحمه الله جل في من اجل من ان يسارع العاصي الذي الذي طغى وتكبر وتجبر إلى ربه جل في لا ماوى ولا لا ملجئا لمنجى من الله الا اليه فماواه الله جل في ونجاته عند الله جل في علاه ورحمته بالله جل في علاه ولذلك قال هو أرحم الراحمين لما قالوا أعلم رجوة شهدا علم أنتم عليه علم ما قدمتم وما أخرتم وما أذعنتم وما علمتم سبحانه جل في علاه وهو القاهر فوق عباده والقادر فوق على نبت عليكم عذاب من فوقكم مع ذلك قال هو أرحم الراحمين أي بعد التهديد الشديد والوعيد الأكيد وفي أيضا بشارة بين الله على رحمته وغلبه غضبه ونعمه رحيم ونكماه مهما على جنوبك فإن الله سارحبك إن طلبت رحمته قال ابن يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني هي طلب الرحمة الآن سينو طلب طلب الرحمة. ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبأس فيها هذا واضح دلية على رحمة رب البرية بالبشرية لأن الله دل في علام ما خلقهم لهركهم بل خلقهم لعبهم إني والإنس والجن في نبع عظيم أخلق ويعبد غير أرزق ويشكر سواء قيري للعباد ناسل شرون ليا صاعد أتحبوا لهم بالنعيم ويتبغضون ليا بالمعاصي وأنا أتلقهم على فروشهم. فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون شنظر إلى العظمة في هذا الباب ولذلك لما جاءوا إلى النفس السلام قالوا إن الذي تقول لحسن لكن تكلموا عن نفسهم قالوا أنهم قتلوا فأكثروا القتلى ونزانوا فأكثروا الزنا وصابقوا فأكثروا السرقة فهل لهم من مغفرة من توبة فأنت الله جاء الله في علا والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يسترون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثانا يضعف له العذاب ومن القيامة وأقلتي مهانا لمن تاب آمنا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والعجيب أن حجال النيوزي السقفي <تصفيق> هذا الطغية الأرع هذا الطغية الأرعن هذا الذي أوقفنا عن تكثيره والله قام في آخر حياتي عندما ابتلع ببصر في صدره بعدما قتل سعيد نجبيت وودع عليه الله من أتصلته على أحد بعدي فاستجاب الله له كان يبكي يقوم سعيد مالي ونسعيد بي. فقام فقال الله أنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي اللهم خلفهم وغفر لي وهذه الذي أوقفت لسان الحسن البصري بالكلام على كان يذمه مذمه شديدة فلما قالوا له عند موته قال, قال قال اللهم أنك تعلم أنهم يقولون إنك لا تغفر لي اللهم خلفي ما أغفر لي قال قال ذلك قال اعتذر وربي اعتذر سامحوني سامحوني سامحوني اعتذر اعتذر عن ذلك وإن شاء الله يعني الأسئلة التي لا لا تكون تكون في في في الباب اطلقوها أيضاً إنه صاحبها أكيد يحتاجها وجبها إن شاء الله وأعتذر عن عدم ردي أعتذر غرض المقصود بأن بأن الله تعالى أرحم رحمي وأن الله جل وعلا رحم عباده وسبحانه وجله قال ابن هادم لا بقرب الأرض خطايا ثم لا تدين لا تشيل بشئ لا بقربها مغفرة قال هو الرحمن الرحيم ولذلك على المرء أن يعلم بأن رحمة الله دل الفعلاء وأن الله دل الفعلاء مهما بلغت ذنوبه على السماء مهما بلغ ذنوبه زبد البحر مهما كانت الخطايا والذنوب فإنه ان تمسك برحمة الله دل فإن الله لا يضيع كفى بأن الله يرحم كل موحد بالشفاعة يقبض ويخجب من النار من كان من قال لا الله وإلا ما يعمل خيرا قط نقف عند هذه الآية ونختم الصورة إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى الفوائد دمستنبطة ما خلق الله الخلق إلا ليرحمهم ولا هلك على الله إلا هلك حياكم الله واحسن ابياكم ورفع الله مقامكم واسال الله عليكم رجلاك الله يعلم السر واخفى رحمه الله تعالى غلبت غضبه فعل الانسان ان يقع في رحمه الله مهما بلغ الذموم که من ماهری بودیم.